اسكنوهن من حيث سكنتم من وردكم اسكنوهن من حيث سكنتم من وردكم ولا تضاقوهن لتضيقوا عليهن إن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن اضغن لكم فاتوهن أجورهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاترتم فتتردع له أخرى وإن تعاترتم فتترع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعة لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر إِ آتهُ الله لا يكَفُ الله نَفْتَ إلا ما آته لا يتَ اللَ السن إ مآته تجعَ الله بدَعساء تجعَ الله ب وَكَأَهِِّ قَرْيَةِعَتَتْعَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَتَدَ آهَا وَكَأَء مِأََرْيَةِ أَمْرِ رَبِّهَا وَرسْبِِهِ فَآتَد فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقيا حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقيا فذاقت وبالامرها وكان عاقبه امرها خسرا ذاقوا ولا لامرها وكان عاقبه امرها كسرى عد الله لهم عذابا شديدا عد الله لهم عذابا شديدا فتق الله يا اولي الالباب الذين امنوا فاتقوا الله يا أولي الأربار الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا لن يطلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا ان حاتنا الظلماتيلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا هذا احسن ما بودوري الله الذي خلق سبعه سماوات ومن الارض مثله الله الذي خلق سبعه سماوات ومن الارض مثله لا ندل الامر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله الله هو قد احيا يحيي شيء للعلم